أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن لكم قد نبى 119. ونبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يت ويستخذ ما ينفئ مغرما ويتربص بكم الدائر عليهم دائرة السنء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات رسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته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 رضي الله عنهم وربوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بِهَا بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله وليحلفن إن أردنا إلا الحشنى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 أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاج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 والتوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائعون الركعون الساددون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر كريم الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا أي يستغفروا للمشركين ولم كانوا له قربا ولم كانوا له قربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائيا فلما تبين له أنه عدل لله تبرأ منه إن إبراهيم لأبواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا عَلَيْكُمْ مِنْ جُنُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيع قلوب من بعد ما كاد يزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا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 إن الله هو التواب الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ولا يقضعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيَنْذِرُ قَوْمَهُمْ وَلِيَنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ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 وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ama yarına onlar iftenin fi külle amir rotan ama rotayn, sonra layetubun ve نزلت شوراً نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرفوا قلوبهم بأنهم قوم لا يفطرون لقد جاءكم رسول من ألفكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم من رؤف الرعيم، فإن تملّف قل حسب الله، لا إله إلا هو، علي توكلت وهر.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 أكان للناس عجب أن أوحينا إلى رجل منهم أن أذير الناس وبشر الذين آمنوا، فبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدقا عند ربهم.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 ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 هو الذي جعل الشمس نُورًا والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا, لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق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 فما خلق الله في السمامات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وربوا بالحياة الدنيا مطمئنوا بها والذينهم عن آياتنا غافلون أولئك مأوى من النار بما كانوا يكشبون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 ولو يعجلوا الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا فِي طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَٰهًا مَّشْهَدًا كذلك زين للمشرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم وشلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خَلَائِفَ فِي الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلْهِ جله من تلقائي نفسه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إني أخاف إن عصيت رب عذاب يمن عظيم. قَلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ كذب بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ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 سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من رب لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قُلِ اللَّهُ أَشْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرئين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا. فظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعاب حتى إذا أخذت الأرض زخفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك انفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم مَا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما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 هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق فردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون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 فَسَيَقُولُونَ الله فَقُل افلا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا والال فانما تصفون كذلك حق كلمه رب بيك على الذين فشقوا ان ام لا يمنوا قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده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 إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن افترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه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 بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل وَلَكُمْ عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل و أنا بريئ من ما تعملون فمنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولم كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولم كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فيوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وإِمَّا نُنَيِّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عُجِبُوا أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ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 كُل لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فلا يستأخرون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 الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ثوقوا عذاب الخلد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 وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يرمعون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 فما تكون في شنّه وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفرون فيه وما يعجب عن ربك من مثال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في وَلَا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاببين.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 لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفرش العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم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 لَهُ ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من شلقان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ بَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ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 فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُم خَلَائِفَ وَجَعَلْنَاهُم خَلَائِفَ وَأَوْرَثْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقبع على قلوب المعتدين Şimdi bğthnâmın bagdihmusha ve harul ila firgona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 قال اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض فما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون جوني بكل ساحر عليب، فلما جاء السحرة قال لهم: ما ألقوا ما أتم القون؟ فلما ألقى قال: موسى ما جئتم به السحر؟ إن الله سيبطله طله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجربون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 وأوحينا إلى موسى أخيه أن تبأ لقومك ما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم الصلاة وبشر المؤمنين فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضل عن سبيلك رب نظم على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا ت تت...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 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاللَّهُمَّ نجِيكَ ببدلِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَهُ، فإن كثيراً من الناس عن آياتنا لضعيفٍ. ولقد بَوَّأْنَا بني إِسْرَائِيلَ الْمُكْرُمَاتِ وَأَطْعَمْنَاهُمْ مِنْ مِنَ مَا أَفْضَلْنَاهُمْ وَفَاضَلْنَاهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّنْ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 قط عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية، ولق جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونش لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حيب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 وَيَجْعَلُونَ الرِّدْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْذِرُونَ إِلَّا قَوْمًا مِن لا يُؤْمِنُونَ Fehal yetviroun illa misla ayam elazin xalaf min طًا عَلَيْنَا نُجِلُّ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فولة وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 Onlara acil zafer ve kurtuluş nasip eyle. Ya Ekremel Ekremim, onları mağlub etme. Ya Hayyu, ya Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnu deyle. Allah'ım, Beyt-il Maktis'i necislerden temizle.